لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ع ج ي م من ا ل ا س ل ة ع ج ل ن ا له ف ي ه ا م ا ن ء الله م ن نريد ج الحسنى الآخرة و س ع ى لها س ع ي ه ا وهو م ؤ م ن ا ب ل ئ ك س ي ل س ع ي ه م م ش ك و ر ا ك ل ه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 موسوعه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه إ ا غ إ م ا يبلغن عندك الكبر أ ح د ه م ا أ و كلاهما فلا تقل لهما افر أف ولا, ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما, لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما, وقل رب ارحمهما كما ربياني صبيا